All right. أنا لولاك ما داق عيون النوم أنا لولاك ما قامت حياتي جو أنا لولاك ما داق عيون النوم أنا لولاك ما قامت حياتي جو أنا لولاك ما غنى صوت الدّع كانت قست قلبي يا حسين البان من غيرك حبيبي يجلي الخاطر من غيرك يكفك دمعي الماطر من غيرك حبيبي يجلي الخاطر من غيرك يكف كف دمعي الماطر من غيرك طبعي قترة الأحسان ما كانت قصتي قلبي يا حسين البان أثرت الحسن ما كانت قصتي قلبي يا حسين البا لا لولاك ما دقت عيون قد معين المطر من غيرك حبيب Andur uner diini, uner nasmu wasamar lewa. تاعت نعم انت بحور قدرها وال عيون النون انا لولا مقام حياتي جو انا لولا دمات قد من غيرك حبيبي يذلي الخاطر من غيرك كفكف معي المطر من غيرك حبيبي يذلي الخاطر من غيرك كفكف معي المطر من غيرك سعى نسمر وسمر ليه وحاكيني سعى نسمر وناريني وناديني سعى نسمر وسمر ليه وحاكيني سعى بالليل من دنيا سوى شياء